وأريد أن أبيع عليك بريال ربع هذا صح ولا يلزم أن يقول إن اشتريت كثير أو اشتريت كل هذه الصبرة أقول له بكم تبيع علي الصاع من هذا القمح قال اشتريته بريال وأبيع عليك بريال ربع هذا لا غرر فيه ولا جهالة لأن الثمن ينقسم عليه بالاجزاء اشتريت منه ثوبا اشتراه مئة ثوب على عشرة فجئت له ومعه ثوب واحد منها فقلت له ابشري منك هذا الثوب مرابحة ما يلزم ان يقولنا اشتري مئة أو مئة ثوب يقول هذا الثوب اشريته بعشرة اريد منك ريالين على العشرة مرابحة لا بأس لانه ما يختلف اشترى عشرة او عشرين او مئة او مئتين ما, يعت... ما يختلف السعر لانه اشترى بالصاع او اشترى بالكيلو او اشترى بالعدد او اشترى بالزرع كل واحد ما يختلف ما دام انها متساوية مثلا اشترى اواني كثيرة مثلا وكل اناء مثلا باشرة فقلت له بكم اشتريت هذا الاناء قال اشتريته بعشرة فقلت له ادفع لك ربح ريالين عفوق العشرة ولم يخبرني انه اشترى مئة من هذه الاواني او مئتين او اقل او اكثر ما يلزم لانه اخبرني بسعر الوحده، وهذا هو المقصود نعم وان اسلم في ثوبين بصفة واحدة ثمنا واحدا فاخذهما على الصفة فالقياس جواز بيع احدهما بحصته من الثمن لان الثمن منقسم عليهما نصفين وما زاد على الصفة في احدهما لم يقابله شيء من الثمن فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء وهر اشترى وان اسلم في ثوبين بصفه واحده ثمنا واحدا معروف السلم كما تقدم لنا هو تعجيل القيمه وتاخير المبيع تعجيل القيمه وتاخير المبيع واحد يريد أن يسافر ليستورد بضاعة مثلا ما عنده دراهم جاء الي يقول أنا أريد أن أستجلب بضاعة لكن ما عندي دراهم أريد أن أبيع عليك مثلا كذا وكذا بالصفة لا بالعين من معلوم العين ما يجوز بيع عين ليست عنده وإنما يريد أن يبيع بالصفة يصف المبيع صفة ينضبط فيها ولا يعينه يقول ابي عليك سيارة مثلا ماركة كذا موديل كذا لونها كذا قوتها كذا يضبطها بالوصف وهي غير معينة يمكنها في المانيا او في غيرها الان لكن معروفة السيارات مثلا أو مثلا ابي عليك كذا كرتون صابون كرتون قماش معروف ما يختلف فباعه بالصفة سلم اشترى ثوبين بالصفة طولين من أطوال الثياب مثلا اشتراها سلما بمئتين ريال المشتري دفع المئتين والثياب ما جاءت إلى الآن جاءت الثياب وسلمها للمشتري الذي اشترى بمائتين. هل يجوز لهذا المشتري بمائتين يقول الثوب هذا بمئة اشتريته بمئة سلما يجوز لأن القيمة منقسمة على النوعين على حد سواء، ولا يلزم أن يقول انا اشتريت ثوبين بمئتين فخرج لي كل ثوب بمئة يقول هذا الثوب أنا اشتريته سلما تعرف أنه بسعر رخيص دافعنا القيمة قبل خمسة أشهر والان توسل من الثوب. اشتريته بمئة مثلا سلما من المعلوم أن المشترى سلما يكون فيه رخص يقول أعطيك فيه مكسب عشرة بالمئة يقول لا ما يكفي لأنني أنا شاريه من زمان ودافعنا القيمة عشرين ثلاثين أربعين يتفقون على خمسين مثلا مكسب ما يلزم أني يقول اعلم بأنني اشتريت ثوبين وكل ثوب خرج لي بمئة لا يقول هذا الثوب اشتريته بمئة سلما السلم السلم يعني اشتراه بمئة سلم ودفع المئة بعد ستة اشهر جاء ابن الثوب اراد ان يبيعه يقول اشتريته بكم بمئة واريد فيه مئة وخمسين لانني مشتريه سلم ف فيكون صادق ولا يلزم أن يبين يقول إن الشري الثوبين هذا أحدهما والثوب الآخر عندي أو نحو ذلك وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة يعني أن يكون الثياب شكله واحد ثمنا واحدا فقسم عليهن الثمن الشراف بمائتين مثلا فقسم الثمن على الثوبين فأخذهما على الصفة فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن لأن الثمن منقسم عليهما نصفين لأن الثوبين مستويان وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن يعني لو وجد أن في أحدهما زيادة مثلا أحدهما وجد فيه زيادة ولا باعه ما يلزم إنما المهم أنه باع هذا الثوب الذي اشتراه بموجب الصفة السابقة ما نقصت صفته وإنما الثوب الآخر قد يكون فيه زيادة فلا يؤثر لأن الزيادة التي في الثوب الآخر قال ليس لها مقابل من الثمن لأن الثمن مئتان لأن الثمن مئتان لهذا مئة ولهذا مئة سواء كان في أحدهما زيادة لم يكن فلا يؤثر نعم فصل يكفي يكفي لم يقابله شيء من الثمن فجرا مجرى النماء الحادث بعد الشراء يعني لو كان الثوب الذي أبقاه لنفسه في زيادة فلا يؤثر هذا ولا يكون في غضاضة على الآخر لأن هذا الزياده ليس لها مقابل من الثمن فهي بمثابة النماء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 يقول السائل إذا أردت أن أبيع سلعة وعرفت هذه السلعة فهل يلزمني أن أخبر المشتري أنني شريتها بكذا إذا سألني لا يلزمك إلا في حال في حال إذا اشتراها منك مرابحة فيلزمك أن تخبر أو اشتراها منك مواضعه يعني أنزل فيلزمك أن تخبر أما إذا اشتراها منك بما تذكر له فلا يلزمك أن تخبر لأنك قد اشتريت السلعة بسعر رخيص وأنت تحدها عليه بقيمة مناسبة فلا يلزمك أن تقول انني اشتريتها بعشرين وأبيد من خمسين لا تذكر له القيمة التي تبيع بها إن رغب فيها أخذها ولا تركها ولا يلزمك أن تخبر إلا إذا قال أنا أعطيك فيها مكسب كذا فيلزمك أن تخبر لأنه معتمد على السعر الأول وحتى لو سألك بكم اشتريتها ما يلزمك أن تخبر تقول ما يلزم أنا اشتريتها بما قسم الله وأريد أن أبيعها بكذا تأخذها ولا دعها. ولن اخبرك لانك ربما تكون اشتريت انت برخص فما تحب ان تخبر ولا يلزمك يقول السائل من دخل والامام راكع فركع معه مباشرة ولم يأتي بتكبيرة الاحرام وهو واقف بل أتى بها وهو راكع فهل الركعة صحيحة؟ لا الركعة ليست بصحيحة والصلاة ليست بصحيحة لأنه إذا كبر وهو راكع ما صحت تكبيرة الاحرام وإذا لم تصح تكبيرة الاحرام ما صحت الصلاة لان الصلاة مبدعها تكبيرة الإحرام فإذا ما صحت ما بنيت على شيء فيلزم المسبوق والذي يأتي والإمام راكع أن يكبر قائما ثم يهوي فإن اجتمع مع الإمام في الركوع ولو لحظة كفى وأدرك الركعة وإن كان هو يهوي والإمام يرفع تقابل فما صحة الركعة والتكبير والتكبير صحيح وصلاته مبنية على التكبير وتكبيرة الاحرام صحيح لكن هذه الركعة لا يعتد بها متى يعتد بالتكبيره بالركعة اذا كبر وهو واقف وادرك مع الامام ولو جزءا يسيرا من الركوع يقول السائل رجل افطر رمضان كاملا وهو مسافر ومرت عليه سنتين دون ان يقضي ثم مات قبل القضاء فما هو الحكم اولا من كان عليه قضاء رمضان يجب عليه ان يصومه خلال السنه الاولى ولا يجوز التاخير الى ما بعد رمضان الاخر الى شعبان له ذلك ولا اثم عليه والحمد لله فاذا اخر الى ما بعد رمضان الاخر حرم عليه ما يجوز له الا ان كان التاخير لعذر فلا باس اخر لعذر يعني افطر رمضان هذا هو مسافر ثم استمر به السفر ذهابا و عاد الى اهله فمرض شفي فسافر يكون معذور في هذه الحال في التأخير فإذا مات خلال هذه المدة فسواء انقضى عنه أولياؤه أو اطعم عنه عن كل يوم مسكين صح ولا إثم في هذه الحال أما إذا كان التاخير بدون عذر فإنه يأثم وعليه القضاء والإطعام هو ما دام حيا فإذا مات انقضي عنه تعطى الكفاره وهي اطعام مسكين وان اطعم عنه فيكفي الاطعام يقول السائل هل يشرع الاستفتاح في صلاه الجنازه لا يشرع الاستفتاح في صلاه الجنازه لان امور الجنازه كلها مبنيه على الاشراع والتخفيف. فيستحب الإسراء في التجهيز ويستحب الإسراء في الصلاة عليه ويستحب الإسراء في حمل الميت إلى قبره كل هذه مندوب فيها الإسراء ومن ضمن هذا عدم مشروعية الاستفتاح لأنه مبنيه على التخفيف والإسراء فيكبر بصلاة الجنازة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة يقول السائل هل تصح الصلاة في ساحات الحرم عند عدم الزحمة وهل تصح خلف صفوف النساء تصح الصلاة لكنها خلاف الأولى المصلي معمور بأن يتم الصف الأول فالاول يقول عليه الصلاة والسلام تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فانه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فينبغي التقدم وإذا كان المرء مطمئن على صلاة الجماعة فيتقدم ولو فاته ركعة أو ركعتان أو ثلاث لكن في حالات نقول ينبغي له أن يصلي ولو لم تتصل الصفوف احيانا متى إذا كان على صلاة الجماعة خطر في صفوف في الخارج مثلا والداخل فاضي وكأنه أو يخشى أنه لم يبق على الإمام إلا ركعة فإن صلى مع هؤلاء أدرك الجماعة وإن تقدم فاتته الجماعة بكاملها أرى أنه في هذه الحال لو صلى مع المتأخرين فلا لوم عليه إن شاء الله لأنه يريد أن يغتنم صلاه الجماعة وصلاة الجماعه غنيمه فلو تقدم فاتته الجماعه مثلا ولو صلى معهم ادرك الجماعه فنقول يصلي والا فالا اولى دائما وابدا التقدم واتمام الصف الاول فالاول يقول السائل عندنا إذا حج الرجل عن أبيه لا يدخل البيت إلا إذا ذهب إلى قبر أبيه وقرأ عند القبر الفاتحة فما حكم ذلك لا هذا لا يجوز بل هذا يعتبر بدعة إذا اعتبره شيء واجب أو لازم هذا بدعة ما يجوز وإنما الأفضل والأكمل في حق كل مسافر قدم على اهله من حج او عمره او تجاره او سياحه او اي سفر من الاسفار ان يبدا بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يذهب الى اهله هذا هو الافضل واو السنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم المدينه بدا بالمسجد عليه الصلاه والسلام فصلى فيه ركعتين واستقبل الناس وسلموا عليه ثم ذهب الى اهله عليه الصلاه والسلام فهذه السنه اما ان يبدا بقبر ابيه حاله كونه قد حج عن ابيه لا هذا ما يشرع ولا يجوز له يقول السائل والدتي لديها قطعة أرض وتريد أن تبيع جزءا منها مني وتعطي الثمن لأخي لأنه مريض فهل يصح البيع من والدتي أولا علينا أن نعرف أنه لا يجوز للوالد وكذا للوالدة أن يميز بعض الأولاد على بعض لا يميزوا واحدا على الآخر من أجل ذاته محبة له ونحو ذلك هذا حرام ولا يجوز وهو مما يسبب العقوق والولد الذي لا يعطى يدعوه الوالد بهذا الفعل إلى أن يعقه ويقول لما ميز أخي دوني هذا إذا كان من غير مبرر إلا المحبة فقط اما اذا كان لمبرر شرعي فلا باس كحال السائل هذا يقول ان اخي مريض ووالدتي تريد ان تبيع علي الارض لتدفع قيمتها لاخي المريض هو في حاجه مريض لعلاج او لسفر او ليقوم بنفقه اولاده لكونه مريض ما يستطيع هذا لا باس به يجوز أو أعطى واحدا لأنه متفرغ لطلب العلم أو أعطى واحدا لأنه حفظ كتاب الله فأعطاه لأجل حفظه أو أعطى واحدا لأنه يشتغل معه في دكانه وفي بيته والآخرون يتكسبون لأنفسهم فأعطاه مقابل عمله عنده أو نحو ذلك من المبررات وأعطاه لأنه معاق فيجوز هذا إذا أعطاه لمبرر شرعي فيجوز وإذا كان لغير مبرر شرعي لأجل محبته له فلا يجوز يقول السائل هل من الأفضل أن أقترض مالا وذلك لإتمام زواجي أم أصبر حتى يقضي الله عني مهر زواجي هذا لا يخلو إن كان المرء حريص على الزواج وليس عنده نفقة الزواج ويخشى على نفسه فيقترض بغير فائدة الربوية يقترض قرضا يكون في ذمته يسدده حسب ما يتيسر له ويتزوج وعما إذا لم, لم يجد نفسه في حاجة ماسة إلى الزواج ويأمن على نفسه الفتن فالاولى له أن يصبر حتى يجد المهر ولا يشغل ذمته لأن المفروض في المسلم أن يحرص كل الحرص على براءه ذمته ولا يعلق ذمته بديون فيذره ويضايقه ذلك الا اذا خاف على نفسه فيقترض قرضا حسنا اما بفائده الربويه فحرام ولا يجوز للمسلم ان يبدا حياته الزوجيه بفعل محرم كالربا والمرابي محارب لله ولرسوله وللمؤمنين يقول السائل شخص جاء للعمرة فبدأ بالسعي ثم طاف وأكمل باقي المناسك فهل عمرته صحيحة؟ ما تمت عمرته على رأي كثير من العلماء لأن السعي الذي بدأ به اولا ما احتسب له وإنما يسعى بعدما طاف يطوف طواف العمره ثم يسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم قال بعض العلماء يوم العيد خاصة لو قدم الساعي على الطواف صح لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يوم العيد يوم عيد النحر عن شيء قدم ولا اخر الا قال عليه الصلاه والسلام افعل ولا حرج اما العمره فلا فلا يقدم الساعي على الطواف فعليه بعدما طاف ان يسعى ثم يقصر من راسه او يحلق وقد حل من عمرته يقول السائل هل أطوف مع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف التطوع وهل يلزمني صلاة ركعتين خلف المقام صلاة ركعتين خلف المقام سنة من سن الطواف فليست بواجبة على الرأي المشهور فبعد الطواف يستحب له أن يصلي ركعتين واما الرمل فيشرع في اول طواف تقدم به الى مكة لا يشرع في كل طواف وهو مسارعة الخطى يشرع في اول طواف تقدم به الى مكة مع الاطباع الاطباع في السبعة الاشواط كلها والرمل في الثلاثة الاولى فقط في اول طواف تقدم به الى مكة ثم بعد ذلك لا يكن رمل ولا الطباع. يقول السائل هل لابد ان يوضح البائع سعر الشراء حيث ان الملاحظ ان البائع يحد السعر الذي يراه ما يلزم ان يوضح السعر وانما يوضح السعر متى اذا كان البيع مرابحة هو الذي يوضح السعر مثلا اتيت الى صاحب هذا الدكان وقلت هذه الحاجة اريد ان اشتريها منك بربح خمسة ريالات فيلزم ان تبين ان يبين صاحب الدكان السعر لكن اذا اردت ان تبيع سلعة انت بدون ذكر المرابحة قلت هذه ابيعها بمائه فلا حرج عليك ولو كنت اشتريتها بخمسين او ستين او اقل او اكثر تقول انا ما ابيعها الا بمائه من اراد ان يشتريها يشتريها وإلا غير ملزم يلزم بيان السعر السابق اذا كان البيع مرابحة يقول السائل اذا تعددت الاغراض المشتراه بحيث لا يمكن ايضاح ذلك عند البيع فهل يجوز تقسيم تقسيم الاغراض وبيعها بدون ذكر بدون ذكر الاسعار اذا كان البيع هذا على سبيل المرابحه فيجب ان تبين الحقيقه على ما هي عليه تقول اشتريت منه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بألف ريال قدرت هذا بخمسين وهذا بمئة وهذا بسبعين وهذا بكذا فأنا أريد ربح في هذه الحاجة التي اشتريتها قدرت قيمتها بسبعين أريد عشرة وبعارك بثمانين هذا لابد أما إذا لم يكن البيع على صفة المرابحة فلا حرج عليك تقول هذه السلعة مثلا بمئة ولو انك مقدرها على نفسك مثلا بسبعين او ستين او اقل او اكثر هو الذي يلزم بيان الحقيقة الاولى هي في حال المرابحة وكما سيأتينا في حالات التولية والمواضعه وكما سيأتي لكن اذا كان على سبيل المرابحة فيلزم ان تبين السعر الاول البيع بدون ذكر مرابحة مثلا انت تحدد السعر الذي تريد ان تبيع به لا حرج عليك هذه الارض التي اشتراها يقول زراعيه وكذب عليها البائع هذه ما ردها يقول لو قلت له اشتريته تقريبا بكذا لا ما يصح تقريبا ان تقريبا قد تكون اشتريتها بنفس القيمه تقريبا يزيد ريال او ينقص ريال او بزياده اكثر فما يجوز كلمه تقريبا وانما تحدد القيمه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين